الدنيا الحلوه بنختارها ونتمتع بيها بندور ع اللي قربنا ويلغي المسافات تشبه صوره بنتصورها وبنضحك فيها كل ما بيقربوا حبيبنا بتحلى الحكايه To jest tak, że to وع الاحساس اللي يخلينا مش شايلين هم ومع ناسنا حاسين بامان ايامنا نحس بجملها واحنا لوحدينا حوالينا قلوب بتونسنا كده زي زمان